بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فانزلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش السواق طاها ما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 لا اله الا هو نطق الاسماء الحسنى وهل ذاك حديث موسى اذ رانا فانفقون امنكم فقال لهم انكم اني انا نارا لعلي منها بقبس اتيكم منها بقبس اوجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا أنا ربك فاحلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لمن يحاينني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنا من لا يؤمن بها تبع هواه فتردا ومن تلك بيمينك يا موسى قال هي عفايا توكع عليها وأمش بها على غنبي وأمش بها على غنبي ولي فيها مآرب أخرى قال ألكن يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خدا ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى وامرينك إذا جناحك تخرج بيضا أَمِنْ غير سوء آية مخرى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكبرى اذهب إلى فرعون إنما طرى قال رذب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساري يفضل قبلي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخشد به أذري وأشرق فيه لكي نسبحك كثيرا وننفرك كثيرا كَثِيرًا كنت كُنْتَ بصيرا قال قل أوتيت سعلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما نوحى أن اقذفيه في الثابوت أن اقذفيه في الثابوت فاقذفيه في اليم فيرقه اليم بالشاح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولدصنا على عيني إذ تمشي تقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الظم وفتناك فتونا فلبست خلين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطلعتك نفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طضى فقولا له طول الليل لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاب أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا خابا إن معكم معكما اسمع وارى فارتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد اوحي الينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال فما بان القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال الذي جعل لكم النظم هدى وسلك لكم فيها سبنا وانثى من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لالنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثوة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجلتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأسينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواب قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحفكم بعذابهم وقد خاب بعذاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان أن يخرجاتم من أرضكم بسحرهما ويلابى بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلحا لأوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى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 قالوا آمنا هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فانا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم, ولاصلبنكم في جذوع النخل ونتعلم اينا اشد عذابا وابقا قالوا لن نؤذنه واجعنا ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضنا أن تقاضم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قنعم الصالحات ثاونائك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خاندين فيها, فيها وذلك جزاء من تذكر اول اقلوا حين موسى بعباده فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوبه فغشيهم من الجنب من غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بلس قل قد أنجيناكم من علومكم ووعدناكم جانب قور الأيمن ونزلنا عليكم المن وسر طيبات كل من طيبات ما رزقناكم ولا تضيعوا فيه فيحل عليكم غضب وما يحل عليه غضب فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اتلا وإني لغفار لمن تاب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتزا ومن آجلك عن قومك يا موسى قال هم هنا وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السابري فرجع موسى إلى قومه غضبان أخفا قال يا قوم ألم, ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم أمرتم أن يحل عليكم رب من ربكم فأخلفتم موعدي قولوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا, ولكننا حملنا أوزارا من ذينة القوم فقلفناها فكذلك ألقى سابري فأخرج لهم أجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فلسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم مرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاسبعوني وعطيعوا أمري ويبرح عليه عن كفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا مرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أبعث عيث أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا بحرشي قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترصب قبلي قول فما خطبك يا سامري قال رصرت بما لم يرصروا به فقضرت قبرة من أفل الرسول فنبلتها وكذلك فوات لنفسي قال فناب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساح وإن لك موعدا لن تخلفها وانظر إلى إلهك الذي ضرت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصبنه باليم شيء علما كذلك نقص عليك من الماء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حمرا يوم ينفق بصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينبخ بالصور ونحشر المجرمين يومه من زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألوا عن الجبال فقل ينسبها ربي نسبا ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسباً فيذرها قاعاً صفصفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسباً فيذرها طاعا صفصا فلا ترى فيها عمجا ولا أمسا يوم إذن يتبعون الداعي نار وجلة وخشعت الأصوات للرحمن يوم إذن يتبعون الداعي نار وجلة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا فلا تسمع إلا خمسا يومئذ إذ لا تنفع الشفاعة إلا من الذي له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنة الوجوه للحي نقيوم الوجوه للحي الوجوه للحي الخيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرضما وكذلك أنزلناه طرعانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعنهم يتقون لعنهم أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقر رب سبني علما ولقد عيدنا إذا قبل فلسيا ولما جد عزما وإذ قلنا للملائكة احجدوا لآدم إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عزم لك ولزوجك فلا يحج ما من الجنة بتشقى إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا ترحى فوسوس إليه الشيطان خاليا العذل لك على شجرة الخرد. قال يا هل أذنك على شنرة القرد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوأنتهما وطفقوا يصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغضى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وغدا قال انبقى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يَهْدِ نَكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أعرض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَن أعرض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لبحشرتني أعمى وفلكنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنصيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ونعذاب الآخرة أشد وأسر فَفَلَمْ يَهْذِلْنَ مَنْ كَمْ أَهْلَنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ مِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِيَنَّهُ لِلْنُّوَاعِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامَهُمْ عَجَلُ مُسَبِّحٌ فَصَدِنَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ بِحَمْلِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْ ومن اللَّيْلِ فَسَبْحْ وَأَضْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَمِنَّا لَعَلَّكَ تَرْضَى ولا سمزن عينيك اينما ما به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفسنا هم فيه ورص ربك خيرا وأبقى وامر أهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسلك رصنا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآياتهم من رب أولم تأتهم بينتما بصحب أولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخلا قل كلهم متربصون فتربصوا قل كلهم متربصون فتربصوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ صراب سوي ومن اهتدى